بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى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 الذين أحسنوا بالحسنى الذين يتجنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة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 أم لم يُنبَّأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفَى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَةٍ أُخْرَى وَأَلَّا يَسْلِ الْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَاضَ ثُمَّ يُدْزَعُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبَكَ وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْدَينِ الْذَكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَقْنَهُ وَأَقْنَاهُ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّيَارَةِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَفْطَرَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوَ فَغَشَى مَا غَشَى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 وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا